إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه لهم فلا مدلله ومن يهدي فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما زلنا في اسمي الرزاق الرازق سبحانه وتعالى أخذنا جزءاً واليوم إن شاء الله عز وجل أستكمل ما تيسر لكن لعلها تكون يعني لعل وعيد عادة مجملة وتلخيصاً كذلك يعني مجملاً سريعاً تكلمنا أيها الأخت الأحبة أن اسم الله عز وجل الرزاق سبحانه وتعالى قد ورد في مواضع أن القرآن وذكرنا يعني هذه المواضع وكذلك ورد اسم الرازق في السنة النبوية كما في حديث النبي عليه السلام قال السعر على أهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله عليه السلام لو سعرت فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المساعر وإني لا أرجو أن ألق الله ولا يطلبوني أحد بمظلمةٍ ظلمتها إياه في دم ولا مال هذا سبق أن يعني استرسلت بعض الشيء لكن هنا أريد يعني الآن أن يعني الحقيقة نتكلم في مسألة وهي أن الصحابة رضي الله عنهم حينما غل السعر قالوا يا رسول الله عليه السلام لو سعرت فذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وما يتضمن ذلك من الصفات ثم قال وإني لأرجو الله أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولمة من الجميل جدا حينما يطرق على الإنسان اقتراح أو أمر أن يربط ذلك بأسماء الله عز وجل الحسنى انظروا هنا لو سعرت لنا لو سعرت لنا يا رسول الله عليه السلام حينما غلى السعر حتى تكون ضوابط الأمور ما تكون يعني خبط عشواء في وجهة نظرهم لو سعرت لنا فهنا ذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى المتعلقة بالموضوع ما قال يعني لا ينبغي لي أن يساعر وانتهى لا ينبغي أن يساعر ولم يقول إن الله هو المساعر عز وجل فحسب وأنما قال إن الله هو الخالق القابض الباسد الرازق المساعر انظروا كم اسم من أسماء الله عز وجل في مسألة هنا مسألة فقية ربط فيها النبي عليه السلام بين أسماء الله الحسنى وبين علاخة العبد وما يترتب على ذلك من أمور في سلوكياته وفي تجارته وما يترتب على ذلك من قواعد تجارية من خلال أسماء الله عز وجل الحسنة يعني الانفصام بينها ما في انفصام قال إن الله هو الخالق القارب الباسد الرازق المسائر ثم قال وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمه لا يطلبوني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مت. فبعد ذكر سؤال بمسألة ونا الكلام حول قضية فقهية قضية تجارية يريدون من النبي عليه السلام من الحاكم هنا أن يسعر ولكن النبي عليه السلام لم يقبل هذا الأمر لامور عديدة لكن نريد أن نلخص يعني هذا الأمر حتى. يعني قدر الإمكان لا نسترسل في الاسترسال ولا نحلق يعني نطير في هذا الأمر يعني ننضبط شيء ما فذكر هذه الأسماء مع أن الشاهد هو الشاهد اللي هنا في الدرس هو الرازق والشاهد الذي يتعلق بطلب الصحابة هو المسعر المسعر وإن كانت هذه الأسماء حقيقة كلها لها علاقة إيه في الموضوع يا الله يزاله الذي يخلق فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأشياء وخلق المواد التجارية الذي خلقها عز وجل يقبط ويبسط يعطي هذا ويمنع هذا إيه؟ يضيق على هذا ويعطي هذا لحكمة ربانية الرازق يرزق من يشاء سبحانه وتعالى فيرزق هذا عليكم السلام التاجر بمبلغ أو شيء ينقذ فيه أكثر أو أحيانا لا الكم يعني النقد هذا يكون أقل البضاعة أو المادة المعطاة تكون إيه؟ تكون أكثر الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى المسعر الله عز وجل هو المسعر وأمر يعني لحكمة اختباها أن يكون هناك قبض وبسط وارتفاع وانخفاض فالنبي عليه السلام يقول لهم ليس هذا من اختصاصي الله عز وجل المختص بهذا الأمر وإذا أنا فعلت هذا هذه المشكلة فأخشى أن يطالبني أحد في الحقوق ولم يقف النبي عليه السلام عند هذه المسألة طيب سير إيش على الدم الحديث ذكروا له الدم ومسالة جارية لكن انظروا يا اخواني ما اجمل ان نتذكر الحديث في اوضاعنا واحوالنا الحريرة يسأل انه عن السعر عن ضبط الاسعار عن التسعير فيذكر لهم هذه الاسماع الحسنة ويقول واني لارجو ان القى الله ولو فعل هذا الامر لو قالهم ماشٍ إن شاء الله عز وجل أنا سوا حديث الأسعار من يعترض علي من الصحابة ترى يا رب لا أحد ها الكل يأخذ ويسلم ويسلم تسليما لكن هذا الأمر بوحي من الله عز وجل بين أنه لا يجوز وهذه علاقة الإنسان دائما بهذه الأسماء ربط الأسماء بالمسائل فقهية وعلاقة الشخص بالقاعدة الفرقية وبالنساء الفرقية وبالأسماء الحسنة قال وإني لا أرجو أن ألقى الله ما الله ليغفر لك الله ما تقدم إنك وما تأخر وأنا بي وأنا مرسال وأنا كذاوي الله وبشتهى وضبطه ورتب بالأمر حتى ما تسير يعني الأمور فوضى بقضية الأسعار لا هنا توكل على الله وترك الأمور كما يعني يرضى الله عز وجل سبحانه وتعالى عن هذه الأمور انظروا كيف نحن الآن نتوسع كيف الآن قضية التوسع في الفتاوى التوسع في الفتاوى يعني بعمومياتها وهنا حينما يعني ذكر هذا النبي عليه السلام في قضية الأسعار وتحديد الأسعار والتسعير وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطولي أحد بمظلمة ضرمتها إياه فالله حددت السعر ضرمت التاجر ضرمت البائع ضرمت المشتري إيه؟ يعني يخشى من رب العالمين وهو أتقى الناس عليه الصلاة والسلام أن يطالب بمظلمة أن يطالب مظلمة يوم القيامة وقال رسول الله عليه السلام ويش مين يطالبني بمظلمة يعني لا وإنما يخشى وهذا الذي ينبغي أن يكون يعني ألا يكون عند الإنسان كبر الله أنا يعني بلغية وعندي ما شاء الله من الصلوات وكذا حتى إن بعض الناس حين يضيع الأمور. والله فيني سبح تسبيح أمس قمت لي القياما ما شاء الله وكذا والحمد لله يعني اليوم صايمين وكذا والأهل البقوة يعني يسترسل بالكلام فأقول الله يا ربي نسأل الله يثبتنا جميعاً وناس تجد فيها مضطبة لكن والله تشفق يعني حينما تسمع هذا الكلام يعني هو يعني الله عز وجل الذي يقبل والذي يحفظ الأعمان الإنسان يخشى من هذا الكلام ولا طوبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال ما هم ما إيش علاقة الدم وإنما قرن إيه قرن الدم هنا من غير ما يرى ما يجري وإن كان هو رأى عليه الصلاة والسلام وأخبرهم ما هو كائن حتى قيام الساعة طبعا بشكل مجمل شكل مجمل في يوم بدأ النبي عليه السلام يصلوا يخطب يصلوا يخطب يتكلم أخبرهم بما هو كائن عليه الصلاة والسلام و. لكن هنا هذه مع الأحداث الآن الموجودة والنبي عليه السلام ما قبل أن يشتهد بمورد النص وكما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إنه الهوى يوحا أنا ما شاء الله الآن قضية يعني الإشتهد السريع ودائرة حتى مع بالغ الأسف يعني بعضهم حينما سمع خطبة المفتي بدأوا بالاستهزاء بدأوا بالردود بدأوا بالكلام الفارغ لأن معلوماتهم ثارغة مع بارغ الأسف لحقيقة والإنسان قد لا يدرك أنه على على الغلط إلا بعد سنوات طويلة كفانا كفانا يا إخواني غفله كما قلت ولا يطلبني أحد من مظلوم تظلوم يا فيلم ودخل الدم هنا مع أن الدم ليس له علاقة في ذات الموضوع وإن كان له كل العلاقة آه قضيت التسعير ربطها بالدم فماذا بالفعل الآن لو قمنا بإحصائيات للدماء المهدورة ونربطها مع هذا مع هذا الحديث المسعر المسعر يعني علبة أو بكية الحلوى كما يقال يعني علبة الحلوى أو قطعة الطماش أو يعني نواد طعام الشراب إلى آخره من هذه الأمور آآ فكيف بمن لا يبالي إذا كان التحرج من هذه التسعيرة في طعام وشراب وفي سلعة وفي ثوب إلى آخره فكيف بمن حقيقة لا أقل يسعر يطلق الأمور في مسألة الدماء ويتقرب إلى الله عز وجل بنصف الدماء ومع بارغ الأسف, مع بارغ الأسف احفظوا هذه العبارة احفظوها المسلمون شغلوا عواطفهم في استنزاف دماء بعضهم البعض. يعني عنصر التدين الموجود، عنصر التدين الموجود، شغلوا في إيه؟ في استنزاف الدماء. هذا يقول هذا هؤلاء طوّيد وأعوان الطوّيد، وهؤلاء يقولون هؤلاء خوارج والكل على خطأ. الكل على خطأ في التأويل وفي إهراق الدماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يضرب لنا مثلا عظيما كيف لا وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسلة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال فكيف بمن هو دون رسول الله عليه الصلاة والسلام في الورع والتقوى في الإيمان العمر الصالح وكيف بمن يفتي قال لو راح كذا الشعب حتى أن بعضهم قال ولو ذهب الشعب كله وآخر واحد من الشعب لا إشكال عندنا يعني الدماء لو ذهب الشعب كله آه. آه. والله قيلت وأنا سامحها يعني بأذني قال أنا أقول لو ذهب الشعب كله يعني الدماء الشعب إيه؟ لو ذهب الد... يعني الشعب كله لا مشكلة. على كل حال هو الذي قالها يعني ولا نزكيها مع وجه صادق يعني لكن هو وفي غلط هذا المشكلة يعني كما قضية التقوى شيء والعلم شيء كما قال يعني أحدهم إني لا أطلب يعني من منهم كما في مقدمة مسلم يعني أطلب منهم الدعاء ولا أقبل منهم الحديث. أطلب منهم الدعاء ولا أقبل منهم إيه الحديث. ما عنده ضبط في الحديث ما حقيقة إذا راه يعني لا يعرف الصيح من الضعيف ولا السقيم كذا ولا يعرف يعني قواعد الحديث فقد يكذب في الحديث كما قال بعضهم أن كان أنا أخاف من إعطاء هذه الكلمات لكن هذا في مقدمة صيح مسلم حقيقة ينقل قال, قال لم أرى الصالحين أكذب منهم في الحديث أه يعني ليه بتأخذ العواطف طبع ليس كل صالح معنى ذلك لكنه يكذب لا لا معاذ الله لكن هذه في مقدمة صحيح مسلم الكلام أنه الإنسان قد يكون فيه يعني صلاح وتقوى لكن الصلاح لا يستلزم العلم إيه؟ كما أن العلم لا يستلزم الصلاح مع بالغ الأسف وقد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء يجب لأهل العلم أن يجرهم ذلك إلى, إيه؟ إلى التقوى وأن يكسرهم إيه؟ هذا العلم وأن يكونوا في تواضع وفي يعني تحقيق العبودية يعني كما أمر الله سبحانه على قدرة الإمكاني. فالله يقول المصنف الله فالله عز وجل هو الرزاق أي المتكفل بأرزاق العباد هذا معنى الرزاق أنه متكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يقيمها من القوت وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها وذكر عدة يعني نصوصا عدة نصوص في ذلك. وقد ذكر و ذكر عز وجل عباده في مواضع عديدة من القرآن أنه وحده رازقهم أن يعني الله عز وجل هو المتفرد في الرزق والمتكفل بالأقوات والأرزاق وهذا التذكير جاء يعني في مقامين مقام التفضل والامتنان الله عز وجل يمن ويتفضل على عباده ومقام الدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان لكن حتى يا أخواني مقام التفضل والامتنان يفضي إلى مقام الطاعة والدعوة إلى الطاعة والخير والإحسان ما في عندنا أي شيء يعني إذا جئت مثلا جملة خبرية, جملة خبرية تخبر أن الله سميع وأن الله عليم وأن الله بصير ما يعني هذا؟ ما معنى؟ هذه الجملة الخبرية تفيد الأمر نعم؟ آه. دعوة إلى تقوى الله سميع يعني اتق السميع اياك أن تعصي الله وهو اسمعك اتق البصير اياك أن تعصي الله عز وجل وهو يبصرك وهو يراك اه؟ وهكذا اه هذا المعنى يعني الجمل الخبرية حقيقة فيها توجيهات الأمر فيها توجيهات تقوى الله عز وجل الجمل الخبرية حين تأتي بمعنى التهديد والوعيد إيه؟ التهديد والوعيد والتخويف يقول فمن أمثلة الأول يعني مقام الفضل التفضل الامتنان قوله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هذا أنا أقول أنا حتى يتفضل الامتنان لكن مقام دعوة لأنه قال أفبالباطل يؤمنون استفهام كاني وبنعمة الله هم يكفرون فالله جل يذكر كيف يعني رزق الناس من هذه الطيبات من خلال المعاش والأرزاق والأقوات ومن الأمثلة على الثاني مقام الدعوة إلى الله جل فإن القرآن الكريم يكثر فيه تذكير الله عباده بذلك في مقام أمرهم بالعبادة وأنواع يعني يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني كي تتقوا سخطا الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم هنا الشاهد أخرج به من الثمرات رزقا لكم ما هو المطلوب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني هل هناك إله أو هناك يعني رب يرزق ورب آخر يعبد إله يعبد من دون الله غير الذي يرزق فالرازق هو الذي يفرد بالعبادة هذا مقام الدعوة إلى الله عز وجل كما هو كذلك في إبطال الشرك وهو جزء من الدعوة إلى الله الدعوة في إبطال الشرك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركم ينظر الإنسان هل هناك من, من الشركاء على مختلف أصنافهم وأنواعهم من الشركاء من الملائكة من الإنس من الجن من الصالحين من الطالحين من الجمادات من أسجار من الجرثي من الحيوانات إلى آخرين تخلق ثم ترزق ثم تميت ثم تحيي هذا التحدي هذا تحدي رب العالمين سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشرقه هذه الآيات حقيقة تعمق الإيمان يا إخواني تجعل إنسان الثمر أنه يوحد الله كل إذا خرج من هذه الدنيا حقيقة إخلاص التوحيد هذا هو سبيل النجاح هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب كذلك في معرض الأمر بالإنفاق في سبيله يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم إذن الله عز وجل هو الذي رزقه يقول لك أنفق مما رزقك لو جئنا يقول من الذي رزق من الذي أعطى من الذي خلق السماوات والأراضين من الذي جعل أسباب الرزق سماء تمطر الأرض تنبت يقولون الله ليس كذلك اليهود النصارى مشركي قريش حقيقة بالفطرة الإنسان يقول الله سبحانه وتعالى. والله ماذا يقول؟ أنفقهم رزقناك. ضربنا على ذلك مثالا لو جاء شخص قال أنا أعطيك يعني مئة ألف دينار لكن أنت أريد منه نفقت يعني منها أن تعطي خمس الخمس منها. إيه؟ لفلان وفلان وفلان. بقول لا أنا ما أريد أن أعطي ولا هذا أمر قبيح. مم. من الصفر تعطى من الصفر أنت من لا شيء. ف عز وجل أعطاك وأنت يعني صفر ولا تملك شيئا ووجه قال أنفقوا مما رزقناكم غير يا الذين آمنوا أنفقوا من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة هل المعنيان إيه بينهما إيه بون شاسع وفرق واسع يا يا يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم هذا يعني قول الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفعه. طيب الآن لو كانت اللفظ التعبير التعبير الآخر ولم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة لأنه أنفقوا مما رزقناكم يعني الأمر نفس الأمر في إخبار أن هذا رزق من الله جمع بين الأمر وبين الخبر أنفقوا فعل الأمر مما رزقناكم هذه عبارة عن إخبار من الله أنه هو الرازق فطلب منك الإنفاق ويذكرك الله عز وجل بأن هذا المال منه إيه؟ بأن هذا المال منه ومما رزقناهم ينفقون كذلك فيه النهي عن قتل الأولاد خوف الفقر ولا تقتلوا أولادكم خشة إملاك خوف خوف اختار وفقر نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقهم وإياكم طيب ليش تقتل نفسك إنت إذا كان خايف على نفسك إيه من ليش؟ لماذا لا تقتل نفسك لا أقول أنا ما أقتل نفسي الله الذي يرزقني والله يرزق الأولاد يرزق البنات يرزق يعني الله عز وجل هو الرازق وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها كذلك في معرض الأمر بِلزوم تقواه سبحانه طلوا ومن يتقبله تعالى هو مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب علاقة التقوى بالرزق أنه يرزقه من حيث أنه يرزقه عز وجل من حيث لا يشعر ولا يعلم من حيث لا يشعر ولا يعلم وكذلك يقول عز وجل في ثواب الإيمان والعمل الصالح يعني هذا علاقة الرزق في هذه الأمور. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم رزق حسن في الجنة ولا يمنع أن يكون هذا الرزق في الدنيا قل من حرم مزينة الله هذا في ذم من قال عليه بلا علم في باب الحلال والحرام قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أدين لكم أم على الله تفترون يعني هل الله عزوجل لكم بأن تحرموا ما حرمتم من يعني هذا التلاعب بالتحريم والتحليل بالأرزاق بالدماء يعني بالأنكحة بالفروج بالأجور بالثواب التلاعب بالعقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله كذلك في معرض الحث على المشي في طلب الرزق فمشوا في مناكبها وكلهم من رزقه وإليه النشور يعني كل رزق الله الذي أخرج لكم من مناكب الأرض رزق الله لعباده نوعان رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان وما من دابة في الأرض إلا, إلا على الله رزقها هذا الأول والثاني الرزق الثاني أو دعونا يعني رزق خاص رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان ورزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين إلى آخر سيأتي هذا إن شاء الله عز وجل لا يعني إذا رأيتم يعني شخصا قد رزقه على كفر أو فجور أو معصية فلا يعني رزقه سبحانه وتعالى الكافر وتوسيعته عليه بالأموال والأولاد ونحو ذلك لا يعني أنه قد رضي عنه فإنه سبحانه تعالى سبحانه تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحب ولكن الآخرة لا يعطيها إلا من يحب قال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن في الآخرة إيه بمعذبين والقصة اللي في سفر الكهف معروفة يعني ولا أردت إلى ربي لأجدنا خيرا منه فيعني سبحان الله وميقولون هذا عامل الصدفة طالما يعني عيالا بهذا كلام العبياء طالما نحن أكثر أموالا وأولادا الآن سنكون كذلك يعني في الآكرة أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين لكن انظروا إلى بعض يعني الصالحين وهو يطوف البيت وهو يقول اللهم كما أعطيتني الإيمان فلا تنزعه مني وهو يطوف إيه؟ في البيت اللهم كما أعطيتني الإيمان فلا تنزعه مني ما قال ولا أعطيتني الآن الإيمان والإيمان هذا موجود إيه؟ إيه؟ في الآخرة يعني سيظل حتى آخر لحظة لا بل إن إبراهيم عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعمد حط الأصنام حطم الأصنام يدي وابتري بذبح يعني ولده وخضع وأذعن وانقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وابتري بوضع ولدي وأم ولده في أرض لا أن فيها ولا شيء وكان بالفعل في سمع وطاعة وضع في الناق، قال حسّن الله ونعم الوكيل، حطم الأصنام بيديه بيديه عليه السلام، وكان يدعو وجدني وبلي أن نعود الأصنام، يخشى على نفسي أن يموت على غير الإسلام، وهذا كان دعوة النبي عليه السلام، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا حول الكعبة يطوف يقول. اللهم كما أعطيتني إيمان فلا تنزحه مني وهذا الفاجر والكافر لا احنا في الدنيا أكثر أموالا وأكثر أولادا وفي الآخرة أكثر أموالا وأولادا وأكثر حظا ونصيبا وما نحن بمعذبين فماذا ما هو الرد على هؤلاء قل ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هذه الأسماء الحسن وصفات في أي مسألة من أي أمر من أمور يجب أن تربطها بدالك إن قل, إن قل يا محمد عليه السلام هؤلاء الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن في الآفرة بمعذبين قل لهم إن ربي سبحانه وتعالى يضيق على من يشاء الرزق ويبسط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا هؤلاء جاهلون لا يعلمون فيقولون هذا الكلام وما أموالكم ولا أولادكم وما أموالكم ولا أولادكم بل التي تقربكم عندنا زلفا ليس الأموال ولا الأولاد التي تقربكم منا قربة وليست هذه التي يعني تنجيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف يعني فهؤلاء لهم من الله الضعف من الثواب بالواحد عشر، بما عملوا وهم في الغرف في الغرفات آمنوا نصر الله أن نكون منهم، فهؤلاء في غرفات الجنة آمنون من عذاب الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يحسبون أنما نمدهم به من مال وبن، هؤلاء يظنون أن يعني هؤلاء المغرورون يظنون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا لا لعزتهم عندنا كلا ليس الأمر كما يجعمون إيه؟ لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم بل إنما نفعل ذلك استدراجا وإنظارا إمهالا إملاءا ولهذا قال بل لا يشعرون بل لا شر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين أموال وبنين أماره والأرصداء من شركة كما قال يعني بشكل عام طبعا إحنا نتكلم سؤال إنه كم يعني بلغت أموالك؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ها. فالقضية الحقيقة كثرة المال يعني. لا تدل على بالضرورة لا تدل على صلاح وقد تدل على صلاح يعني الإنسان قد يعطى ونعمة مغبون فيهما كثير من الناس ما رجل آتاه الله مال فهو ينفق منه يعني هذا الذي يكثر من الإنفاق في الليل والنهار ورجل آتاه الله عز وجل القرآن في رواية الحكمة فهذا يخلو أنا أطراف النهار الإكثار هذا ينفق المال ينفق المال لكن الله عز وجل يعطيه يعطي يعطي طبعا واحد ينفق بليل ونهار والله يرزقه ينفق ايش معناها ان الله بيعوضه واضح وكيف ينفق هناك لليل ونهار يعني لو دولة تنفق هناك لليل ونهار وما فيها دخل يعني مستحيل صح ولا لا بد ان تنتهي الميزانية لا بد يكون واردات كما انه في صادرات وفي مصاريف وفي مصروفات وفي لا بد يكون في دخل وفي واردات فكيف هذا هو ما ذكر هنا أنه في واردات هذا متضمن, متضمن أنه هذا ينفق قاناء الليل يعني بالليل والنهار ينفق ينفق هذا ما عليه علىه حينما ينفق الله عز وجل يعوض ويعطيه يعطيه يعطيه وهو ينفق فالمال كثرة المال وكثرة البنين ليس بالضرورة أن تدل على على صلاح قد تدل على صلاح قد تكون استدراجاً من الله سبحانه وتعالى. نسارع لهم في الخيرات، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، فهؤلاء لا يشعرون أنهم أي وقال تعالى: كلا، كلا، كلن نمد هؤلاء وهؤلاء في موطن آخر. الآن في سورة أخرى، كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محصوراً. يعني كل, كل من مريدي العاجل أو مريدي الآخرة نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا من حكمة الله عز وجل أنه يعني جعل الرزق للمؤمن والكافر للصالح والطالح لكن كونه يعطي الصالح لا يدل هذا على إيه؟ على الطالح لا يدل هذا على رضاه عنه. وأنما هذا ضرب من ضروبه الاستدراج ضرب من ضروب الاستدراج انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلا يا سلام هذه الآية عظيمة كل قرآن عظيم أخواني وأن إنسان حينما يرى هذا إيش في درجات هذا ميزانيته تحت الصفر الله علم كم ديون وهذا ميزانيته يعني خمسة قروش وهذا ميزانيته مئة دينار وهذا ألف دينار وهذا مليون وهذا مليار وهذا نبدأ الآن بأرقام كبيرة وكبيرة وكبيرة إذا في تفضيل في الدرجات انظر لهذا كيف طريقة سكن وهذا السيارة وهذا وهذا الطعام والشراب وهذا كيف في القرار وهذا في القصور هذا إيه في الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض هذا يجب أن يكون حافزا لنا أن نسعى إلى درجات الآخرة ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. هذه الدنيا دنيا تعبير يعني تعيش ثلاثين عاماً أربعين عاماً ستين عاماً سبعين عاماً ما عشت وفي النهاية إيه؟ إلى القبر لكن هناك الخلود ولا موت خلود ولا موت فما في نسبة بين حياة الدنيا والآخرة هذه هنا جاءت إيه؟ في رزق يعني لا يعني أن الله عز إذا رزق الكافر أنه قد رضي عنه لا وليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامة العبد ليست كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامه العبد عند الله كما أن قلته ليس دليلا على هوانه عنده النبي عليه السلام مات درعه مرهون عند يهودي وهذا رد على بعض الناس حينما مثلا لا يجد كذا يعني قد تمر ظروف تمر أشياء لكن طبعا يعني كثر الخير بعد ذلك ما شاء الله عند أهل الإسلام بالفتوحات وجعل يعني رزقي تحت ظلي رمحي ولكن قد تمر ظروف ما أقول واحد الله ما في غير له دي منه يعني فنية الأمور فالإنسان يعذر من جانب لأسباب كثيرة بسبب النصب والاحتيال في من يستدين ولا يعيد أو بسبب يعني ضيق ذات اليد عند الناس وليعذر ليعذر أحيانا قد يرى الإنسان عنده عنده مثلا إذ ظاهره أنه عنده الأموال لكن هذا الإنسان اشترى أرضا حلص انتهى الآن أصبح سفرا بنى أصبح سفرا زوج الوالد أصبح سفرا ترق بيته خسر في التجارة فدائما الإنسان يعذر يا إخواني إذا هذا ليس كثرة العطاء في الدنيا دليلا على كرامته العرقي عند الله كما أن قلته ليس دليلا على هوانه عنده قال عز وجل فأما الإنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا ما بتله عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا فأما الإنسان إما الإنسان إذا ما بتله ربه فأكرمه. يقول عز وجل منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه فالرزق ليختبره في ذلك الله عز وجل يوسع عليه فالرزق ليختبره ليراه هل يطيعه هل يخضع هل يتوب فذلك العبد يعتقد أن ذلك من الله إكرام وليس كذلك بل هو ابتلاء وامتحان كما قال تعالى لا سابقة فيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون استدراج وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يشهد آية, إيه الآية الثانية وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا ضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله أهانا والله أنا سمعته بنفسي الله وأحدهم ملاحن رؤوتنا والله أخي من عارف فيها القصة والله لو أنه إحنا يعني انتاجر بالطواقي إلا غير الله يخلق الناس بدون روس تار الله عن هذا يعني شيء يعني كفر أحول قوة بالله والله اللي قالها مصلي يصلي الصلوات الخمس ولي حتى ما شاء الله عليها اكتوبه ما شاء الله عليها اه ولا وجود ولا أحد، إيه؟ نسأل الله العافية والسلام. ضحكنا في شوي. والله أمر بك هذا. الحسنى <تصفيق> الله ونعم الوكيل. آه، طيب أيها الأخوة، بارك الله فيكم هنا إذن ليس كذلك يعني قلة. العطاء بدليل على هوان الإنسان عند رب العالمين أما إذا ما بتلاهه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا لا هذه ليست إهانة كلا ليس الأمر كما زعم لا في هذا ولا في هذا فإن الله عز وجل يعطي المال من يحب ولا يحب ويطيق وقد يضيق سبحانه وتعالى إيه؟ على من يحب إيه؟ الله عز وجل ربما يضيق على من يحبه بل لا يحب وإنما المدار في ذلك على طاعة الله عز وجل في كل من الحالين يعني إذا كان غنياً أن يشكر وإذا كان فقيراً بأنه بأن يصبر إذا كان غنياً بأن يشكر وإذا كان فقيراً بأن يصبر هذا النوع الأول إخواني من الرزق الرزق العام يشمل البر والفاجر المؤمن والكافر رزق الأبدان في الطعام والشراب وما شابه ذلك النوع الثاني رزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، إيه؟ بالعلم والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم من لحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. ويتم سبحانه كرامته لهم ومنه عليهم يعني يتم منه عليهم بإدخالهم يوم قيامة جنات النعيم ماذا رزق رزقهم ما؟ جنات النعيم رزقهم الحور العين رزقهم أنهاراً من الخمر واللبن والعسل أو رزقهم الشجر ان في الجنة لا شجرة يسير الجواد الراكب المضمر السريع مئة عام ما يقطعه في رواية في ظله فهذا الرزق اللي هو يرزقهم الجنة قال تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا قد أحسن الله له رزقا قد وسع الله له في الجنات رزقا قد أحسن الله له رزقا يعني ايه في الجنات وقال تعالى هذا ذكر أي القرآن الكريم وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لحسن مَآبٍ حسن منقلب رزق طيب في من ذلك ايش الرزق رزق كما سيأتي لحسن مآب حسن منقلب بكل أنواع المآب وما ينقلب فيه يعني وما يكون من شأنه عند الله جل جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مُتَّكِئِينَ فيها جنات عدن مفتحة لأبواب مش وراء المغزن مسكر سكر عليه سكر ما سكر مفتاح وسكر حط إشارات وحط مش عارف إيش أداة تنبيه ولا إربطها مع دائرة الأمن العام وإلى آخره يعني كله مخزن لمخزنين وإيش القيمة هذا بالنسبة لآخرة لا ليست للأبواب المغلقة إنما هي أبواب مفتحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب بفاكهة بثمار من ثمار الجنة وليس في الجنة أو ليس في الدنيا مما في الجنة إلا إيش الأسماء بس الاسم المشترك امرأة امرأة إيه عسل عسل خمر خمر فواكه فواكه لكن أين الفاكهة فاكه؟ كما قلنا الشجرة بيسير الراكب المجمد آآ آآ الراكب المضمر السريع الجواد اللي يركب الفرس السريع مئة عام في رواء في ظل مئة عام ما بقطع الشجرة ظلها ظلها شوف كم هذه يعني المساحة يعني المساحة الواسعة الشاسعة العظيمة هذه الشجرة شجرة نتكلم عن شجرة واحدة كيف عن شجرتين كيف عن المزارع الوثيرة والكثيرة يعني والنعم الكثيرة والألاء العظيمة الأخرى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب إذا هذا رزقهم سبحانه وتعالى جنات أبو مفتح فيها رزقهم بالفاكهة الكثيرة بالشراب الكثير وعندهم قاصرات الطرف أتراب إيش قاصرات؟ يعني قصرن أطرافهن على أزواجهن حور مقصورات في الخيام ومنه في البلاغة العربية القصر القصر يعني هو الـ الـ هنا الحبس والإلزام فعلماء البلاغة حينما ذكروا تعريف القصر قالوا حور مقصورات في الخيام يعني لا يغادرنا أزواجهن وهؤلاء يقصرن أنفسهن وأطرافهن على أزواجهن فلا يردنا غيرهم ولا يمددنا أعينهن إلى سواهم أبدا ما في أبدا يعني والله عز وجل يعني يجعل السعادة في هذه القناعة وفيها الكفاية وكل كل أسبوع من يعني كما ورد في الحديث يزدادون بهاءا يعني فيرجع الزوات إلى زوجه أن لقد ازدتم الله يعني حسن وجمال ويقولون وأنتم والله لقد ازدتم حسن وجمال كم أسبوع وكم هذا وليس هنالك انتهاء لهذه الأيام أبدا. فيزدادون إذن هذا الجمال مطلق غير مقيد ولا محدود. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة جميعا. إذن هذا من رزق العجل أنه رزق هؤلاء الحور يعني الصالحين المطيعين الحور العين قد قصرنا أطرافهن على أزواجهم. إيه؟ وعنهم قاصرات الطرف أطراب هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب أطراب يعني أمثال أسنان واحدة في يعني أمثال أسنان واحدة مشار عجوز لا أدخل جنة عجوز أو يعني <تصفيق> هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفع ليس له عنه منقطع ولا له فناء هذا الفرق بين أي شخوان رزق الدنيا ورزق إلى الآخرة إنسان تجد عنده الأرصد وعنده الأموال ويخاف على نفسه لا والله خايف أني خائف أن أموت فقيرا الشيطان يعدكم الفقر هه تلاقي عنده هالأموال وعنده عن عنده ومع ذلك يعني وهو ينقد نفسه والله أنا غي أرجع في الآخر أكون عندي إيش الأموال وفي الدنيا يكون ما عنده اليقين أن أن أن تبقى هذه ال ال الأموال والأرزاق والمؤسسات والشركات والله ممكن تصير حرب توكل أخضر واليابس وأنا أصير إيش وأسمحت على السفر طيب التقل لا جيد ممكن تقل له وأطيع ربك سبحانه وتعالى فقد تمر هذا هو عدم اليقين بالله عز وجل والشك في الله أنك يعني ستموت من الجوع لا. فهذا الرزق في الآخرة ما من نفات ليس له انقطاع أما في الدنيا قد انقطاع إذا منعت السماء ماءها والأرض نباتها وسيأتي زمان بالفعل ماذا يأكل الناس ويسرط من يعرف ورد التسبيح طعامهم إيه؟ التسبيع ذكر رب العالمين ورد في حديث ثابت لا في الدنيا في الدنيا آه يعني هنا وقد حذر سبحانه وعباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة الباقي كلها تمراته إخواني من نسم الرازق والرزاق حذر ربنا عز وجل العباد من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرة وهاي رسالة أنا حقيقة يعني ما كنت محضرها بس الآن أجت يعني من رب العالمين سبحانه وتعالى إن إنه الإنسان ما يحمل يعني حقيقة يحمل قضية الدروس دروس العلم ما يهمل بر الوالدين ما يحمل سلة الأرحام ما يحمل حقيقة حق الصلاة وأهم شيء أهم شيء أهم شيء إخواني قضية الصلاة طبعا التوحيد مفروض منه أن يسخر المال وكذا كله في توحيد الخالق هذا مفروض أولًا قبل كل شيء لكن يقولوا يعني النبي عليه السلام قال الله عز وجل إن أنزل هذا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إن أنزلنا هذا المال لماذا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إذن أصل المال لإحسان الصلاة يا إخواني إذا رأيت أن عملت يشغلك عن إحسان الصلاة فادع الله قم الليل وأطل سجودك وابكي وتضرع إلى الله أن يغير لك هذا العمل بعمل أحسن وأفضل واضح إياك أن يؤثر عملك وأن ينتقص من خشوعك ومن صلاتك أسوأ الناس الذي يسرق من صلاتك أسوأ الناس سرق من هو الذي يسرق من صلاتك فالعمل هذا إذا كان يسرق من صلاتك فأنت تعين يعني أنت سراق لس محترف فلذلك الموفق هو الذي ينظر أيها الإخوة لحبه حقيقة في أموره مع رب العالمين سبحانه وتعالى كيف هو في توحيده الخالق سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة الصلاة إذا لم تشعر بالفعل بخشوع في الصلاة والله الإنسان بنحت بطلع لي من الفجر وبرجع لي في كده وينحت فعليه أن يلجعي لله يا رب يا رب يا رب ارزقني الرزق الذي اللي اللي يمكنني من إحسان عبادتك يا رب ارزقني الرزق الذي يمكنني, يمكنني وأنا واحد من الناس كنت أعاني حقيقة من نوعية العمل في التدريس ومتعب والتحضير وكان الوقت قصيرا وقليلا وبالفعل يعني لجأت إلى الله عز وجل أن يمن علي بكسب الوقت حتى من الله عز وجل علي بهذا الأمر كنت الفعل يعني أعاني وأشعر بالفعل أن الوقت لا يكفي يعني بالفعل هذا الوقت لا يكفي لطلب العلم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى للتفقه في الدين يا. والله عز وجل أعانني على هذا لا أتكلم هذا حقيقة من باب أن أذكر نفسي وأخواني بهذه المسألة فالأرزاق الرزق هذا يعني مضمون الله عز وجل قد تكفل بالأرزاق لكن علينا نحن أن, أن ننظر هنا إلى هذه قادة الجليلة حذر الله عز وجل عباده من الانشغال برزق الدنيا الفاني عن رزق الآخرات الباقي قال سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى تؤثرون الحياة الدنيا في متاعها حطامها الزائل طامها شرابها أموالها وتنسون الآخرة والآخرة خير وأبقى نساء الآخرة أبقى نزات الأخيرة أبقى، أموال الأخيرة أبقى، ساعات الأخيرة أبقى، طعام الأخيرة أبقى، شراب كل شيء في الأخيرة أبقى، الدنيا هذه كل شيء إلى زوال وإلى فناء، والعاقل لا يشغله رزق الدنيا، وأن كثر عن الغاية التي خلق لأجرها وأوجد لتحقيقها إذا وجد مع المال لا يستكبر عن الناس لا يدخل فيه نفسي العجب إذا كان عنده المال كثير. يوظفه في طاعة الله ما أجمل هذا يا إخوان تجد بعض الناس وظفوا سبحان الله عندهم يعني مطاعم وعندهم وجبات بشكل يومي للفقراء وناس مثلا خلاص يفرج هذه المكتبة لله سبحانه وتعالى يفرج هذا الشيء لله عز وجل والرجل الذي قال اسقي حديقة فلان تعرفون القصة والله ذكر لي بعض الإخوة في بعض الأماكن شخص قالوا كانت تنطر الماء فقط على يعني على رجل من الصالحين من أهل العلم الصالحين فقط على مزرعته دون الأماكن الأخوة رعوها بأعينهم سبحان الله فإذا كثر مالك فحذاري أن تختر أو أن يداخلك الكبر وحذاري أن يشغلك ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى بل وضف هذا لطاعة الله عز وجل قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رسله وما أريد أن يطعمون, وما أريد أن يطعمون إذا, إذا قمت أخي بتوضيف هذا المال في طاعة الله فالله عز وجل كما قلنا في السابق لا حسد إلا في اثنتين حسد الضبط يعني منهم ذلك الذين ينفق في الليل والنهار إذن الله عز وجل يعوض ويعطيه إهه إيه وقال الله عز وجل فهو يخلفه ايش يخلفه من غير إصراف ولا تخطير الله عز وجل ينفر وإن لله عبادة اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلها فإذا منعوها منعها عنهم ويعطاها إلى غيرهم وفي رواية إذا تمللوها إن لله عبادة اختصهم بالنعم لمنافع العباد بيعطيك أنت مثل المخزن مثل مصرف يعطيك هذا ملتلك لكن الله عز وجل أعطاك من أجل منافع العباد فأنت تعطي هذا تعطي هذا تعطي هذا فالله عز وجل يعطيك طالما أنت تعطي هذا وهذا وهذا وهذا, وهذا. فيعطيك يعطيك حتى تعطي إذا دخل عليك الشيطان وقال لك بعدين ما شغلة شغل طويلة يعني. دخل إيه الضبطين دخل الشيطان خلاص انتهى يمنع عنك هذا المال ويعطيه إلى غيرك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين بل يجعل ذلك سبيل لنيلي رضا الله وبلوغ جنات النعيم جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتية يأتيه أولياؤه وأهل قاعة نسأل الله أن نكون منهم لا يسمعون فيها لغوا الهذي وال والباطل من القول والكلام لا يسمعون فيها لغون إلا سلامة استثناء من يعني لا لكن يسمعون سلاما هو تحية الملائكة إياهم لا يسمعون فيها لغون إلا سلامة ما في كلام باطِل وهذي وكذا يسمعون إيه سلام الملائكة ولهم رزقهم فيها في جنة عدن بكرة وعشيّة تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كانت فيها هذا الذي كان ينفق ويعطي ويتق الله عز وجل إيه ف عز وجل جعل يعني هذا الرزق له في هذه الجنة بكرة وعشيّة هنا ااا ليس لا لهم كما يقول بعض التفسير ثم ليل إنما هدوء ونور يعني حينما تقول لهم رزقهم فيها بكرة وعشية حقيقة العشي إخواني من حين تزول الشمس إلى أن تغيب من حين زوال الشمس إلى أن تغيب والإبكار ما بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى وهناك أقوال منقاربة يعني البكرة ما بين مطلع الفجر إلى وقت الضحى والغداء إلى يعني في أقوال مخالفة لكن هنا يعني ليس فيها ليل لهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية المراد ليس الاستمرار وليس المراد أن فيها أن فيها الليل إنما هو ضوء ونور أو ضوء يجوز أن نقول ضوء ضوء إنما هو ضوء ونور الخلاصة هنا إذا كان يعني الله جل أعطاك المال فوظف هذا المال لطاعة الله عز وجل حتى يعينك على الأعمال الصالحة واجعله وظفه في كل أنواع الطاعات وما استطعت إلى ذلك حتى تكون ممن قال الله عز وجل فيهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نوتها من عبادنا من أي شخص عاصي ها بالصدفة لأ من كانت قيها كما أن هذه الدنيا تحتاج الحقيقة إلى يعني كيف الإنسان يستجلب الرزق في الدنيا فهناك أسباب استجلاب رزق الآخرة استجلاب رزق الآخرة كيف هنا طريقة استجلاب المرأة الحسنة يعني تبعث وين هذا الزوج والله ينظروا لي فتاة جميلة كذا وكذا يبدأ حيان بعض الناس رب الله أريدها مثل الثلج يعني يريد أوصاف الأعين يصف أوصاف في الأعيون يصف أوصاف بالشعر بإبيضاء الوجه بالحمرة بالشقرة إلى آخر يصف أنا يريد امرأة هذه المرأة كما قال الشعر ومن يخطب الحسناء لم يغلق المهر ونساء الآخر مهر؟ مهر؟ ما لهم مهر نساء ما هذا جمال هذه المرة من جمال إيه نساء الآخرة أين جمال هذا الجمال جمال فكما أن هذه لهن يعني كما أن لهن مهر فإن نساء الجنة لهن إيه؟ مهر فإن نساء الجنة لهن مهر لابد من المهر وكما أن الإنسان أو كما أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا لأسباب الرزق ويتعب ويتحمل ويذل والمشاق ويتجشم ذلك من أجل أن يعير صغارا أو أن يدرس كبارا وغير ذلك من هذه الأمور فيجب عليه أن يسعى إلى رزق إيه؟ إلى رزق الآخرة رزق الآخرة إلى فاكهة الآخرة إلى لبن الآخرة وعسل الآخرة وحدائك الآخرة وأطعمت وأشربت الآخرة نسأل الله عز وجل أن يزعني وإياكم من أهل الآخرة ومن أهل النجاة والفوز وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ بالنسبة للسعير أن ما في سيري تسعر وصول ما سعر واضح أنه ما سعرنا Thank you.